ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيعوا وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصر أن الله من ينصر إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض عقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعرف ونهوا عن المنكر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 فَكَأَنَّهَا قَوْمَةٌ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٌ مُعَطَّلَةٌ وَقَصْرٌ مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَأْذِنُونَكَ يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيَّ مِنْ قَوْمٍ قَوَيْتُهُم أَمْلَيْتُهَا وَهُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لكم نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ والذين سعوا في آياتنا معادزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى أنقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما ينطق الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت فتخبط له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفوا في مرية من حتى يَوْمُ سَعْدٍ وَعُطَّةٍ أَوْ يَتَّيَوْمَ عَذَابٌ يَوْمٌ عَظِيمٌ الْمُلْكُ يَوْمَ إِذِ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي دَنَاتِ النَّعِيمِ وَالَذِينَ كَفَوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُنَاكَ لَهُمْ عَذَابٌ مهين والذين هادو في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليجزوهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لا يُدْخِلَنَّهُمْ دُخَرا يَرْضَى وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَرِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَأْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُونٌ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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا ما سكن ناسكم فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن يجادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون.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 قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللو مورطون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفرودهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون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 ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضوة فخلقنا المضوة عظوما فكسونا العظوام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون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 إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب صني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمونا وفاردت النور, النور فاسلب فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول منهم وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغَاقُونَ فإذا سويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجّانا من القوم الظالمين وقل رب أنزل لي موزرا مباكا وآت إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتدين ثم آشأنا من بعدهم قرنا آخرين وَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِقَائِلِ الْآخِرَةِ وَاتَّخَذُوهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَـهْجُورًا إِلَّا بَشَرًا مِثْلَكُمْ ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون من ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيها هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قرير ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعل لهم غثاء فبعدل القوم الظالمين ثم شأنا من بعدهم قرون آخرين ما تسبق من أمة أدلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلا تترى كلما جاء أمة وشونها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا, بعضا وجعل لهم أحاديث فبعدل قوم لا يؤمنون ثم أوصى موسى وَخَلَوْا مُنَبِّيَائِنَا وَسُقَاطِنَ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَرَائِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَادِينَ فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ مِثْلِنَا وَقَوْمٌ هُمَا لَنَا عَبَادٌ فَكَذَبُوا هُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ وَجَعَلْنَا بَنِي مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا النَّصِرُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ أمرهم أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كل كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ في فِي أَمْرِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا لَمِدَدُهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ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 قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُونَ أَفَلَمْ يَتَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِيَا بَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له موكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب إذا هم فيه مبلسون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 بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على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 ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازين فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازين فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون أَلَمْ تَكُنْ آياتي تُتْنَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا ظَنَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اَخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فوفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم الفائزون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 ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عيد ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل ربه في الورحم وأنت خير الراحمين سورة أنزلناها وفرغناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني كل واحد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 فشهادة أحدهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويد عنها العذاب. أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل مرئ منهم مكتسب من الإفك والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعته ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة مسكم فيما أفقتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينه وهو عند الله عظيم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 والله سميع عليم ولا يأثن أولي الفضل منكم الساعة أن يؤدوا للقربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرون المحسنات الغافلات المؤمنات العنو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ وفيم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات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 وقل للمؤمنات يغضن من أوصالهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها واليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائن أو أبائن أو أباء بعولتهن أو أبناء أو أبناء بعولتهن أو إخوان أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، أو نساء، أو ما ملكت أيمانهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير للإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم، واتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من ربادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم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 المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري وقد من شجرة مباركة زيتونة لا شقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم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 والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعته يحسبه الضمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يوشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب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 ألم ترى أن الله يجزي سحبا ثم يألف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فتر الونق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال وينزل من السماء من جبال فيها من بردي فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنابرقي يذهب بالأبصار.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 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن مَّرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُونَ قُل لَّا تَقْسِمُوا قَاعِدَةً مَّعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قل أطيع الله وأطيع الرسول فإن تولوا فإنما عليهما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكِن لهم ولا يمكِن هم الذي اغتغى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشتكون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض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 طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح أي يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمره جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأتل لمن شئت منهم مستوف لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ تَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذَا فَالْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ مُصِيبَةٌ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يَرْجِعُون إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا والله بكل شيء عليم